بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ الصَّاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَنْ يَنطِقُ عنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوى.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 ما كذب الفؤاد ما راى اتفق ما نرى على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى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 اَلَكُمُ الذَكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ بِزَائِدٍ إِنْ غَيْرَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وماته والأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أهل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من منك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى